الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ الَّذِي يَحْكُمُ بَيْنَنَا فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ وَالَّذِينَ جَاءُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَهُمْ مَّاتُوا يُرِيدُونَ رِزْقًا مِّنَ اللَّهِ يُرْزَقُونَ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ان الله له هو خيرون زكيين لن يدخلنهم مدخلن يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عُوقِبَ بِمِثْلِ مَا الله. إن الله لعفو غفور إن الله لعفو غفور بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في النهار ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ كَذِبٌ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَبَّحَتْ بِحَمْدِهِ وَأَنبَتَ بِهِ زَرْعًا غف خبيذ لَمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ